ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه موجة يا ليتني كنت معهم ولئن أصابكم فضل من الله لَن تَكُونَنَّ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ وَلَا رَحْمَةٌ إِلَّا مَوْعِدًا ۚ لِتَذْكُرُوا اللَّهَ ۚ وَمَوْعِدُ اللَّهِ هُوَ يا قولا انك ان تقوم بيننا فودنه مودتيا ليس لكم ان تقوموا بيننا وذننا